Salatü'l-Nur, El-Şeyh'l-Ekber, Kudüs'e Sürr-Bismillahirrahmanirrahim Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ekmeli makhlukatika ve seyyidi ahli ardika ve semavatika alnuri'l-ağzami vel kenzi'l-mutansami ve alcevheri'l-ferdi ve الذي ليس له مثل منطوق ولا شبه مخلوق وارض خليفته في هذا الزمان من جنس عالم الإنسان الروح المتجدد والفرد المتمدد حجة الله في الأقضية وعندة الله في الأموية وعن نظر الله من خلقه منفذ أحكامه بينهم بصدقه الممئن للأعوالم بروحانية المفيض عليهم من العرانية من خلقه الله على سورته وأشهده أرواح ملائكته وخصصه في هذا الزمان يكون للعالمين أماناً فهو قطب دائرة الوجود ومحل السمع فهو قطب تائرة الوجود ومحل السمع والشهود فلا تتعرك ذرة في الكون إلا بعلمه ولا تسكن إلا بعكمه لأنه مظهر الحق ومعده الصدق اللهم بل سلامي إليه وأوفقني بين يديه فأفض لي من مدده وحسنه بعدده فانفخ في من روحه كي أحياي بروحه ليشهد حقيقتي للتفصيل، فأعرف ذلك الكثير والقليل ولا أرى عوالي تتجلى بسرع الروحانية الاختلاف اختلاف المظاهر ليجمع بين الأول والآخر والظاهر والباطن. فأكون مع الله بين صفاته وأفعاله ليس لي من الأمر شيء معلوم ولا جزء مقلوم فأعبد به في جميع الأحوال بعونه وقوة للإكرام والجلالي اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني به وعليه وفيه لا فارقه في الدارين ولا أنفصل عليه في العالين فلأكون ياه في كل أمر تولاه من طريق الاتباع والانتفاع La min tariq al-intifal ve al-irtifai. Vasaluk bi asmaik al-husna al-istiqabati al-tubal li ganihi. Dalik minnet al-istiqabte ve al-atehudni. Min